اللهم صل على محمدين وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن وصل اللهم على محمد al